الرحلة البشرية إلى رب البرية المحاضرة الثالثة ضمن سلسلة الرحلة البشرية إلى رب البرية ونفخ في الصور فصعف من في السماوات ومن في الأرض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 بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم أهل السنة بموديه أن, أن, أن يقدم لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وشخص ببصره ينتظر متى يؤمر فينفق في الصور فينفق في الصور, في الصور. يا, يا عيّتها العظام النخرة والأجزاء المتقضحة واللحام المتمزقة والشعر المتفرقة إن الله يأمرك أن تجتمع لفصل الصلاة، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحاق، ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون الصيحة بلها، فتقوم تلخم الأجساد، بعد أن تبت فيها الروحها، أحين تزلزل الأرض وتنشق، لتخرج هؤلاء الأموات من إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها وإذ نحن بنا وإذ نحن ننظر, ننظر إلى أكوام, أكوام يخرجون من قبورهم قد تفلتت تفلت لحوم تفلت وجوههم, وجوههم قطعة, قطعة. قطعة قطعة تتفلت تلكم اللحوم من وجوههم على قطعة قطعة, قطعة حتى يردون إلى أرض المحشر وليس في وجوههم لحم قد من اللحم وإذ بها هياكل عظمية يا الله, الله. ما, ما جرح جعلنا ماذا, ماذا فعلوا المحاضرة الثالثة ضمن سلسلة الرحلة البشرية إلى رب البرية, إلى رب البرية. للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى وهي بعنوان, وهي, بعنوان وهي بعنوان إنه البعث الذي لا ريب فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع هذه المحاضرة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله لا يزال الحديث مستمرا وموصولا حول السلسلة الوعظية في الرقائق. والتي بدأناها قبل محاضرتين والغرض من عقد سلسلة في الرقائق في هذه الأيام خاصة أننا في مسيس الحاجة إلى ما يرقق هذه القلوب مع كثرة الفتن التي نعيشها هذه الأيام تقص القلوب فثن أينما جئت وأينما كنت تجد الحديث عنها في بيتك في سوقك في مكان عملك حتى في المسجد فلذلك قصت قلوب كثير من الناس فما أحوجنا أيها الناس إلى ما يرققها من مواعظ القرآن والسنة هذه السلسلة الوعظية والتي أسميناها الرحلة البشرية إلى رب البرية وكنا قد تحدثنا في محاضرتين مضتا عن الموت والقبور وسنتحدث في هذه الليلة بإذن الله عن البعث والنشور أيها الناس إنه بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع والصور هو القرن الذي وكل إسرافيل بالنفخ فيه وإسرافيل قد تهيأ للنفخ في الصور منذ مدة فإنه ثبت في سنن الإمام الترمذين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وشخص ببصره ينتظر متى يؤمر فينفخ في الصور فإسرافيل إذا أمر بأن ينفخ في الصور ينفخ فيه ثلاث نفخات أولاها نفخة الفزع التي أشار الله عز وجل إليها بقوله وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَيَذْعَنُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ هَذِهِ النَّفْخَةُ التي تحدث في الكون زلزلة عنيفة وخلخلة عظيمة في نظامه ثم يأتي بعد هذه النفخة نفخة الصعق والإماتة وهي التي أشار الله عز وجل إليها في قوله وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أي ماتوا بسبب هذه النفخة إلا من شاء الله والمستثنون هنا قيل جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وقيل بل الشهداء وليس ثمة نص صريح صحيح يبين من المستثنى لكن حتى هؤلاء الذين استثنوا يموتون ويفنؤون لقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجمال والإكرام وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجها وقال جل في علاه كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ثم بعد هذه النفخة التي يحصل بها الصعق والعماتة تأتي النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والإحياء والتي أشار الله عز وجل إليها بقوله ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قيام ينظرون أن يبعثون من قبورهم ليقفوا بين يدي الله عز وجل حتى يجازيهم على ما عملوه في حياتهم الدنيا يبعثون من قبورهم للعرض على الله عز وجل قال الله عز وجل في كتابه الكريم ألا يظن كأنهم مبعثون أنهم مبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إنه البعث الذي لا ريب فيه قال الله عز وجل وإن الساعة آتية لعريب فيها وأن الله يبعث من في القبور يبعث من في القبور أيها الناس إن قضية البعث من القضايا اليقينية التي لا ينكرها إلا كافر قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أل أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعث ثم لتنبعن بما عملتم يوم القيامة وذلك على الله يسير إن الأدلة أدى الله على إثبات البعث كثيرة من كتاب الله عز وجل منها قول الله عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال سبحانه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون وما يشعرون أين يبعثون؟ وقال جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله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 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ برزخ إلى يوم يبعثون أيها الناس لقد ذكر الله عز وجل في القرآن قصتين جميلتين أبان من خلالهما كيف تتم عملية البعث والإحياء من أجل أن يزداد يقيننا في ذلك القصة الأولى قصة إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى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 ثم دعوه أن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يأمر الله عز وجل إبراهيم لكي يعظم ويزداد يقينه في قضية البعث أن يذبح طيوراً وأن يخلط بين أعضائها وأشلائها كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين وأن يجعل في كل جبل مجموعة من الأجزاء والأشلاء ثم يقوم بدعوتها فلما أندعاها إذ بالله عز وجل الذي هو قادر على أن يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إذ به يحيي تلكم الطيور فيرجع كل وضو إلى مكانه وكل شلو إلى محله كل وضو إلى الطائر الذي خرج منه ولم يحصل خلط ولا لبس حيث أن الطيور تبادلت الأعضاء بل كل طير أخذ أعضاءه التي نزعت منه أثناء ذبحه واتينا إلى إبراهيم يسعين والقصة الثانية قصة العزير أو العزيز يقال له عزير ويقال له عزيز وفي القرآن عزير وقالت اليهود عزير ابن الله قصته ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة حيث قال سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئتا ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال لَذَلِكَ بِاسْتِمَائِكَ تَعَن فَانظُر إِلَى طَعامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُر إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَمْ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير عزير يأتي إلى تلك القرية اليباب الخراب يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها أتنعم هذه القرية بعد أن تخربت أتنعم بعد ذلك بالحياة فأراد الله عز وجل أن يبين له ذلك عمليا في نفسه وفي حماره فأماته مئة عام ثم بعد هذه المدة أحياه بعث فقام عزير وإذ به يرى الشمس تتضيف للغروب لذلك ظن أنه نام يوما أو بعض يوم ثم أخبر بأنه مات مئة عام ثم بعث بعد هذه المدة ثم بعد ذلك يأتي الشاهد الأقوى في هذه القصة لبيان عملية البعث والإحياء وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نجمعها وقد تناثرت وتفرقت وصار بعضها فتاة ورميما انظر كيف نجمعها نجمع الفتات والرميم لتكون عظاما ثم نجمع العظام لتتناسق ويركب بعضها على بعض ليأتي اللحم فيكسوها فلما تبين له لما أحيى الله عز وجل له حماره وسمعه ينهق قال أعلم أن الله على كل شيء قدير لم يكن عندهم شك في مسألة البعث والإحياء لكن ليزدادوا يقينا وإيمانا من باب يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها النبي اتق الله ليحصل لهم برد اليقين في هذه القضية وروى الإمام ابن أبي حاتم رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن أبي حاتم رحمه الله يروي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن العاص بن من السهمين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم ففتته ثم ذراه في الهواء وقال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذه العظام بعد أن صارت رميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار.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 يحييها. يحييها. يحييها. يحييها الذي أنشاها أول مرة هو قادر على أن يحييها بعد إماتتها وبعد صيرورتها رميما قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفتا من منينا ثمّ كان على قط فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقدر أليس ذلك بقدر على أن يحيي الموتى بل ونحن على ذلك من الشاهدين الموقنين قادر على أن يحيي الموتى إننا من خلال هذه الأدلة نؤمن ونوقن بالبعث بعد الموت لكن لما أن نسأل سؤالا يا ترى كيف يكون البعث وما هي أهواله وأحواله تقدم معنا أن إسرافيل ينفخ في الصور ثلاث نفخات وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم في هذه المسألة والذي رجحه ومال إليه وانتصر له الحافظ الكبير والعلامة الشهير والمفسر النحرير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه خلافا لمن يقول بأنها نفختان وقد قال بذلك جمع من أهل العلم لكن القول بأنها ثلاث نفخات هذا مما يدل عليه سياق الآيات قال في نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع وقال في نفخة الصعق ونفخ في الصور فصاعق وقال في نفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم هم قيام ينظرون بعد أن ينفخ إصرافيل في الصور النفخة الثانية وهي نفخة الصعق والإماتة تمكث الخليقة أربعون لا يدرى أهي أربعون سنة أم أربعون شهرا أم أربعون يوما فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النفختين أربعون فقالوا لأبي هريرة أربعون سنة قال أبيتو فقالوا له أربعون شهرا قال أبيت فقالوا له أربعون يوما فقال أبيت أي أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهي أربعون سنة أم أربعون شهر أم أربعون يوم ويثنى من الإنسان كل شيء إلا عظمة صغيرة مكانها في أسفل الظهر يقال لها عجب الذنب منها يركب الخلق يوم القيامة كما جاء ذلك في حديث مسلم يركب الخلق من هذه العظمة عجب الذنب إذا أراد الله عز وجل أن يبعث خلقه يوم القيامة فإنه ينزل ماء من السماء كالطل أو يقال له الطل كمني الرجال فإذا نزل ذلكم المطر إلى تلكم القبور نبتت تلكم الأجساد ونشأت تلكم الأبدان من تلكم العظمة الصغيرة عجب الذنب كما ينبت البقل إذا اكتملت الأبدان فإن الله عز وجل يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور النفخة الثالثة نفخة البعث وفي الصور ثقوب بقدر أرواح الخلائق فعند أن ينفخ إسرافيل في الصور بارواح الخلائق تطير وتذهب الى اجسادها التي اكتملت في القبور نموا فتدب تلكم الارواح في تلك الاجساد ويأمر الله عز وجل التي أشار الله عز وجل إليها بقوله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق يا أية هل عظام والأجهزة المتقطعة واللحام المتمزقة والشعر المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء فتقوم تلهم الأجساد بعد أن دبت فيها أرواحها وحينئذ تزلزل الأرض وتنشك لتخرج هؤلاء الأموات من باطمها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال سبحانه يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علي ما يسير وأول من ينشق عنه قبره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في مسلم من حديث أبي هريرة يخرجون من قبورهم ينفضون التراب من على رؤوسهم يقول الكافرون من بعثنا من مرقدنا فيجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يقول الكافرون عند يم يخرجوا من قبورهم هذا يوم عسر ويقول المؤمنون الحمد لله الذي أذهب عن الحزن يخرجون من قبورهم جميعا رجالا ونساء رجالا ونساء وهم حفاة عرات غرل غير مختونين في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرات غرلا فقالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقال لها يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك الأمر شديد والخطب عظيم أشد من أن يهم الرجل أن ينظر إلى المرأة أو أن يهم المرأة أن تنظر إلى الرجل الكل مشغول بنفسه الكل يفكر إلى أين سيقول وماذا ستكون عاقبته؟ لا إله إلا الله. يخرجون عراتا حفاة غرلا. إنه منظر عظيم. إنه مشهد مفزع مهول. وأذبهم عند خروجهم من قبورهم على هذه الحال حال عريهم أو حال كونهم حفاح خاشعة أبصارهم ذليلة نفوسهم مقنعة رؤوسهم قال الله عز وجل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 وأفئدتهم هوا لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا أريد منك أن تتأمل في قوله وأفئدتهم هوا أي أن أجوافهم من شدة الرعب وعظيم الخوف والفزع الذي أصابهم أجوافهم خلت منها قلوبهم أين ذهبت تلك القلوب خرجت من الصدور أين ذهبت ذهبت إلى الحناجر والتصقت بالحناجر قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الآزفة في القلوب لدى الحناجر إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إذ القلوب أين ذهبت لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من نفيع يطاع لا إله إلا الله ما هو مقدار ذلك الفزع ما هو مقدار ذلك الرعب كم حجمه كم زينته؟ كم سقفه عند أن يجعل القلوب تطير من أماكنها لتلتصق في الحناجر لا شك أنه رعب وخوف وذعر عظيم شديد كيف لا؟ والله عز وجل يقول يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْبَعَةٍ عَمَّا أَرْضَانٍ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ كيف لا والله عز وجل يقول يوم يجعل الولدان شيبا يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به ذلك اليوم الذي تبلغ فيه القلوب الحناجر من الفزع والرعب والخوف يصفه الله عز وجل بتلك الأوصاف التي يتبين لنا من خلالها أن طيران القلوب إلى الحناجر لم يأتي من فراغ لم يأتي من فراغ يخرجون من قبورهم وقد شخصت أبصارهم وركزت إلى جهة الداعي الذي يدعوهم إلى أرض المحشر وإذ بأصواتهم خفت وخفت. قال الله عز وجل يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشات الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا أيها الناس إن الناس إذا بعثوا من قبورهم فإن الواحد منهم يبعث على ما مات عليه لما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه يوم القيامة فمن مات على طاعة بعث وهو عامل لها من مات مصليا يبعث مصليا من مات مؤذنا يبعث مؤذنا من مات قارئا للقرآن يبعث كذلك من مات حاجا قد أحرم بالحج يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أحرم بالحج فوقصته ناقته فقتلته وقصته ناقته فقتلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه مات على ذلك من مات شهيدا في سبيل الله فإنه يبعث يوم القيامة ودم الشهادة يثعب منه ريحه المسك فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة جاء أي خرج من قبره إلى أرض المحشر إلا جاء يوم القيامة ودمه يفعط من اللون لون الدم والريح ريح المسك فمن مات على طاعة بعث عليها وكان ذلك له كرامة في ذلك اليوم العظيم ديم ديم الذي يحصل فيه من الخوف والذعر والفزع الشيع العظيم ديم ديم ديم ومن مات على طاعة يبعث عليها لتكون له كرامه لتكون له بشارة أنه ممن سيرحمهم الله وممن سيكرمهم الله في الدار الآخرة وعلى الجهة الأخرى فإن من مات على معصية بعث عليها بعث وهو فاعل لها من مات وهو يشرب الخمر بعث شاربا للخمر من مات وهو يغني ويستمع الغناء بعث كذلك من مات وهو ينظر إلى الحرام بعث كذلك من مات وهو يزمن بعث كذلك من مات على شيء بعث عليه جاءت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك من الناس من يبعث على حالة مزرية وعلى هيئة سيئة نتيجة لذنوب ومعاصن اقترفها في حياته الدنيا فيوم أن يبعث من قبره يكون في هيئة مزرية وحالة غاية في السوء جاءت الأدلة في بيان ذلك فتعالوا لننظر إلى هؤلاء المبعوثين من قبورهم على تلكم الهيئات الرفة والحالات المذرية لننظر إليهم نسأل الله أن يعيذنا من أن نكون منهم وذلك من خلال سماع الأدلة وتدبرها فبينما نحن نقلب النظر في الأدلة إذنا نرى أناسا يبعثون من قبورهم وهم يمشون كالمجانين يتخبطون هنا وهنا ويتكفأون في مشيهم يا ترى ما جريمة هؤلاء حتى يبعثون على هذه الحالة من هؤلاء إنهم أكلة الربا قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبض الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا يقومون أي من قبورهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي أنهم إذا بعثوا يمشون إلى أرض المحشر كالمجامين الربا, الربا, الربا, الربا الذي يعاقب الله عز وجل أهله في الدنيا بإقامة الحرب عليهم أو في القبر بأن تكون عقوبة المرابي أنه يصبح في نهر كالدم وهناك في ضفة ذلكم النهر أو في شاطئ ذلكم النهر رجل عنده حجارة إذا جاء ذلكم السابح إليه ألقمه حجرا كلما سبح جاء إلى ذلكم الرجل ليلقمه حجرا هذا في القبر ثم بعد ذلك عند خروجه من قبره يعاقب بأن يبعث على هذه الهيئة المزرية كالذي يتخبطه الشيطان من المس فاحذروا من الربا يا عباد الله احذروا من مسائله فإن هناك مسائل عويصة في الربا ومسائل غامضة تحتاج إلى أن يسأل عنها العبد ليعلم أهيه معاملات ربوية أم لا فينبغي علينا أن نتفقها في دين الله عز وجل لسيما في هذا الباب باب البيوع وما يتعلق به من أبواب الربا حتى نحذر من الربا لكي لا نقع فيه فتصير تلكم الهيئة حالا وهيئة لنا إذا بعثنا من قبورنا بينما نحن نقلب النظر في المبعوثين وهم يخرجون من قبورهم وذلك من خلال النظر في الأدلة وسماعها وتدبرها إذن نرى أناسا يحملون على ظهورهم أشياء إلى أرض المحشر منهم من يحمل أسلحة منهم من يحمل رصاصا منهم من يحمل أشياء حربية أدوات حربية ومنهم من يحمل أموالا يا ترى من هؤلاء ما هي الجريمة التي جعلتهم يبعثون كذلك إنهم أهل الغلول قال الله عز وجل ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة أي يأتي من قبره إلى أرض المحشر بالشيء الذي غلّه والغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم ويدخل في ذلك أخذ الموظف من خزينة الدولة أموالاً بغير وجه حق فمن أخذ من الغنيمة سلاحاً رصاصاً ولو درعاً ولو شيئاً يسيراً وكان هناك أمير جيش. قال للجيش هاتوا لنا الغنائم لكي توزع بعد ذلك فمن أخذ من الغنيمة قبل أن يوصلها إلى أمير الجيش فإنه يعتبر غال يحمل يوم القيامة ما غله منذ أن يبعث إلى قبره حتى يصل إلى أرض المحشر وكذلك من أخذ شيئا من أموال الدولة بغير وجه حق فإنه يحمل تلكم الأموال ولو ريالات يسيرة يحملها على ظهره حتى يارد أرض المحشر بينما نحن نقلب النظر في الأدلة إذ بنا نرى أناسا يبعثون من قبورهم وهم يحملون أتربة كثيرة أتربة كثيرة يا ترى لماذا يحملونها ما هذه الأتربة التي يحملونها ما جريمتهم حتى يحملون هذه الأتربة الكثيرة فوق جنوبهم وعلى ظهارهم حتى يريدون بها إلى أرض المحشر ما هي جريمتهم حفاح عراء غرل خوف رعب ويحملون تلكم الأتربة الكثيرة من هم؟ إنهم الذين يأخذون أراضي الناس بغير حق يأخذون الأراضي ظلما فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث يعلى بن مرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شيئا من الأرض جاء يوم القيامة وهو يحمل ترابها إلى أرض المحشر جاء يوم القيامة وهو يحمل ترابها إلى أرض المحشر والحديث يحسنه العلامة للبنين رحمة الله عليه تراب تلكم الأرض إذا أخذت أرضا مقدارها مثلا عشرين متر في عشرين متر تراب تلك الأرض كلها كم ستجمع من تراب كم ستجمع من تراب من تلك الأرض لا شك أنه تراب كثير ستحمله يوم القيامة إذا بعثت من قبرك حسنا فاتقوا الله في أراضي الناس يا من سولت له نفسه أن يغتصب أرضا أو أن يتحايل على أراضي جيرانه ولو أشبار ولو أمتار فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض قيد شبر طوّقه من سابع أرضين يوم القيامة بينما نحن نقلب النظر في أولئك المبعوثين بعد خروجهم من القبور وذلك من خلال هذه الأدلة إذنا نرى أناسا يحمل الواحد منهم فوق رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر يا الله من هؤلاء ما هي جريمتهم حتى يحملون هذه الحيوانات على رقابهم حتى يردوا إلى عرض المحشر هؤلاء هم الجباه الذين يخولهم ولي الأمر في أن يجبوا الزكاة من المسلمين فيأخذوا شيئا منها فإنه قد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبادة يا أبا الوليد اتق الله أن تأتي يوم القيامة وأنت تحمل على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أوشاة لها ثؤاج وفي رواية أوشاة تيعر يحسنه العلامة الألباني رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عباده ليجبي الزكاة فقال له اتق الله أن تأتي يوم القيامة تأتي من قبرك إلى أرض المحشر وأمت تتحمل هذه الحيوانات على رقبتك ما زلنا نقلب النظر في الأدلة لنقف على هيئات أولئك العصاة حتى نجتنب المعاصي التي وقعوا فيها لكي لا تكون هيئاتنا هيئاتهم إذا بعثنا من القبور وإذ نحن بنا ننظر إلى أقوام يخرجون من قبورهم قد تفلتت لحوم وجوههم قطعة قطعة تتفلت تلكم اللحوم من وجوههم على قطعة قطعة حتى يردون إلى أرض المحشر وليس في وجوههم لحم التعرت من اللحم وإذ بها هياكل عظمية يا الله ما جريمة هؤلاء ماذا فعلوا حتى يعاقبوا بهذه العقوبة أثناء بعثهم من قبورهم إلى أرض المحصر أتدرون من هؤلاء إنهم المتسولون الذين يسألون الناس وعندهم ما يغنيهم فإنه أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال الرجل يسأل الناس تكثرا حتى يأتي يوم القيامة من قبره إلى أرض المحشر حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وليس في وجهه مزعة لحم أن يتفلت لحم وجهه حتى لا يبقى فيه قطعة فاحذروا يا عباد الله احذروا من المسألة فإنها تذهب ما الوجه الجدى من جنس العمل لما كان الذي يسأل الناس لا ماء لوجهه قد أسال ماء وجهه عوقب بأن لحم وجهه يتفلت عنه وهكذا بينما نحن نقلب النظر في الأدلة لننظر إلى حال هؤلاء المبعوثين من العصا إذ يلفت أنظارنا أناس يخرجون من قبورهم والواحد منهم شقه مائل قد مال شقه ما الذي أمال شق ذلكم العبد إننا نراه وهو يمشي وقد مال شقه ما هذه المشية ما سببها ما هي جنايته تعرفون من أتعرفون من يا أصحاب التعدد في الزوجات أتعرفون من يا من تزوج اثنتين فأكثر إنه من تزوج باثنتين فلم يعدل بينهما فقد ثبت في سنن الترمذين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له الزوجتان فلم يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة من أين؟ من قبره إلى أرض المعشر؟ إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل وهكذا يلفت أنظارنا أيضا من خلال تقليب صفحات أدلة الكتاب والسنة يلفت أنظارنا نساء يخرجون ويبعثون من قبورهن وعليهن سرابيل من قطران ودروع من جرب بل هؤلاء النساء مجريمتهن إنهن النوائح اللواتي نحن على موتاهن النياحة المحرمة فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعرين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب فلتحذر النساء من هذه الكبيرة الصلعاء كبيرة النياحة وليعلمن بأن النياحة إضافة إلى أنها كبيرة توجب عقوبة في الآخرة فهي من عادات الجاهليين إذن أيها الناس هذه بعض الهيئات والحالات التي يخرج أصحابها من قبورهم وهم متلبسون بها بسبب ذنوب ومعاص حصلت منهم في حياتهم الدنيا يا خزية وعار من كانت هيئته هاره في ذلكم اليوم يوم أن يبعث من قبره أو يا فوزة وفلاح من كانت هيئته طيبة من خرج من قبره وهو ساجد من خرج من قبره وهو قارئ للقرآن من خرج من قبره وهو حاد يلبي من خرج من قبره وهو شهيد تفعب جراحاته بدم رائحته المسك هنيئا للشهداء هنيئا للشهداء الذين قاتلوا من أجل أن تكون كلمة الله هي الولياء هنيئا لهم هذا المجيء الحسن وهذا القدوم الحسن من قبورهم إلى أرض المحشر أيها الناس إن هناك ملائكة يسوقون الناس إلى أرض المحشر لقول الله عز وجل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قال الحافظ ابن كثير سائق اي ملك يسوقها الى ارض المحشر الى ارض المحشر والمؤمنون يساقون الى ارض المحشر وهم يركبون على نجائب من نور واما الكفار فانهم يساقون مشيا على الاقدام ارض المحشر التي يصل اليها الناس منذ أن بعثوا من قبورهم وهم يمشون لكي يصلوا إليها ما صفتها ما شأنها ما خبرها وماذا يكون فيها وماذا يكون فيها ما الأهوال والأحوال العجيبة والغريبة التي تحصل في تلكم الساحة وفي تلكم الأرض كل ذلك سنتعرف عليه بإذن الله إن بقي في العمر بقية وشاء ذلك رب البرية في الحلقة الرابعة من حلقات هذه السلسلة الرحلة البشرية إلى رب العالمين فإلى ذلكم الموعد نسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يتوفنا وهو راض عنا. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والدي تحل اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضيقا إلا وسعته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيت ولا عازبا إلا زوجت ولا عقيما إلا ذرية وهبت ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها يا أجود الأجودين شكر الله لكم حضوركم وحسن الاستماع والإصلاع وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع سبحان ربك رب العزة عما يصفون.